Bismillahi r-Rahmani r-Rahim, Hamim, Alim, ve La ilahe illa hüo İleyhi almasir Ma yügyadilu Fii Ayatillahi İllâ Al-lazīn Kafarū Fala yagrūrūrūk Takallūbuhum Fii al Şezbette قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم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 Rubbana ve sığıt kıl şeyi rıhmet ve ilman fayfir lillazinin تهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وزرئاتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِن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 تنثنتين وأحيت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم. وَإِنْ مُشْرِكٌ بِهِ تُؤْمِنُ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا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 لا قِيَمَهُمْ بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ق وسن مس بآيات وَس ب إلَ الرون وَهم وَقون فق سحِر كذ فلَ جأَهُ بالحق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 تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه فَإِنَّكُ صادِقٌ يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ يا قوم لكم المولك يوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أقاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وَمَنَالَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ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 كبر ما قت عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا مَن ابن لي صرحا عني أبنُ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكان ذلك سجنا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب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 ذَكَرٌ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيٰقَوْمِ مَا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 ei leysa lahu da'watun fid dunya wa la fil akhirati wa inna maradna ila allahi wa innal musrifina وَأَفْنِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ الله سيئات ما عليها غد وعشيّة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلاف فرعون أشد العذاب.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 قالوا بلا قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد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 hudud ve zikr alül albab fesbır inna wa'adallahı hakkı asta'fir li zambık ve sibih bi hamdı rabbi bil'ashiy ve alibkar الطان أتاهن إن في صدورهم إلا كبرهم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتِه سيدخلون جهنم داخِرين اللَّهُ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبَصِّرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو الناس وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ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 خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا لَمْ يَكُنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغَ أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فإن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 سَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ يُقِيلُ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 وما كان لرسول أن يأتي بِآيَةٍ إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلو عليها حاجة في صدوركم عليها على الفلك تحملون ويُريكم آياته فأي آيات الله تكررون أَفَلَمْ يَسِيرُوا الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما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 ناديه مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وقاسر هنالك الكافرون